وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هودا لبني إسرائيل ألا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل كِتَابَ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَحِلُّ وَلَا تَعْلُمُ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا دَعَسْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ثم ردَدنا نكم الكَروَةَ عَلَم وَأَمدَدناكُم بأَموالِ وَذَنين وَوجعلناكم وَجَناكمُم أَكأكثرَر نَكثيراق إن احْسَنْتُمْ احْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ وَاِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وليدخلوا, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا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 مَوْضِرَةً لِكَمْ تَغُوفُ فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ قَائِرَهُ فِي عنقه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 آذانهم وقرا واذا ذكرت رددك في القران وحده والله على ادبارهم نفورا نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذا هم نجوا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 وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فَمَا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا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 ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر فِي البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا افلا امنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام ان امنتم ان يعيدكم في هitareه اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح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 ثُمَّ نُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَاهُ فِى الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَذَّبُوكَ لَيَفْتَرُونَ عَلَى الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا وَهُوَ إِلَى اللَّهِ مُشْفِعٌ وَإِنْ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 قُل إن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرنا للناس في هذا القران من كل مدل فابا اكثر الناس الا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوى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 وجعل لهم أجلا لا ريب فيه الظَّالِمُونَ ظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون اني لا اؤمنك يا موسى مسحورا قَد عَلِمَ مَا أَنْزَلَهَا هَؤُلَاءِ إِنَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَصْرُورًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَّمْنَاكَ فَلَا تَكُن كَ الْغَافِلِينَ وَنَزَّلْنَا هُوَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا قُلْ آمنوا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 مَا الْحُسْمَ وَلا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ